حتى إذا فشلتموا وتنازعتموا فِي الأمر وعصيتموا من بعد مَا أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم واللهَّهُ ذ فَضلٍ علىى المُومِنين إِذْ تُصْعدونَ وَلَا تَلوونَ على حَدِ وَرَرسُول يَدَعوكُم فِي أُخْرىَكُم فَأَثَبَكُمُ غَّم بِغم فَأَثَابَكُم غَّم بِغِِّكَيلَ تَحزَنوا على مَا فَتَكُم وَل مَا أَصَابَكُم